كان ا ل ج م ل ا يجبان الصحراء ا ل م ق م ر ة كانا يسيران جنبا إ ل ى جنب احدهما على والسرج ا ل ف ض ي أ بن أ ب ي دين مطابقين إ ل ى أ ي ن ك ن ا ذاهبين يقطعان الصحراء الشاسع ة تحرك الجملان الى أ م عبر ل ي ل ة ض ب ا ب ي ة